ك حديث موسى إذ رأنا رم فقال لأهلهم كثو إن يأناستنا رل عل يأتكم منها بقبس نوجد على النار هدا فلما أتاهنود يا موسى إن يأنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طو وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا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 قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة لولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في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 لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فاتيأو فقولا إن رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهداة إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال قَالَ ربكما رَبُّكُمَا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعا وانعامكم إنما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 فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إِمَّا أن تلقي وإما أَن نَكُونَ أَوَّلَ من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أن تلعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة شجدا قالوا آه من نبي ربها رون وموسى قال أهمنتم له قبل أناذن لكم إنه لكبئركم الذي علمكم مستحِر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبناكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لنُثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض أن أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت اننا خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا إلى موسى ان اسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما غدا يا بني إسرائيل لقد جيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ليمنا ونزل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 لن تخلفه وانظر لا إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم قيامتي حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها صف صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن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 ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يوم بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحوا أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامرهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف ولو ولونا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص بصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى